بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم رشيت الله وتلك الامثال نظربها وأسجد له ملائكته المقربين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فنستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك ورقاء اليوم مقبل أن نقول عنوانه نبين أن نعلم أن في القرآن سورا سميت بأسماء مثل سورة البقرة سورة الفيل سورة العنكبوت وهذا يدل على أن الدواب ذكر بعضها في القرآن في لقاعين من تابعين شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض الدواب التي ورد ذكرها في القرآن أي نذكر الآيات التي ورد فيها ذلك الموقف فلقاء اليوم يحمل الدواب اللقاء الأول للدواب ونتكلم فيه عن العنكبوت الله تبارك وتعالى سمى سورة في القرآن اسمها سورة العنكبوت واختلف العلماء إن كانت مكية أو مدنية ولا ظهر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 أن هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام من دون الله حالهم مثل حال العنكبوت والمثل قول سائر يشبه فيه الآخر بالأول والإتيان بالمشاهد المحسوسة المعروفة ليبين من خلالها المعاني الخفية الدقيقة الجليلة ولذلك ضرب الله جل وعلا الأمثال في القرآن كثيرا كما قال ربنا هنا وتلك الأمثال نضربها للناس مثل الذين اتخذوا من دون الله كما كمثل العنكبوت اتخذت بيته الفعل اتخذ يدل على أن هناك شيئا من التكلف في الصنحة فلا يوجد أحد يجهل أن بيت العنكبوت أوهن البيوت فقول الله جل وعلا لو كانوا يعلمون ليس معناءه لو كانوا يعلمون أن بيت العنكبوت أوهن البيوت لا لا يوجد أحد يجهل أن بيت العنكبوت هو أوهن, هو أوهن البيوت فالعنكبوت تتكلف في نسجه وهو لا يكن من حر ولا يصون من برد ولا يحصن من طالب لا يكن من حر ولا يصون من برد ولا يحصن من طالب ومع ذلك تتكلف في نسجه وهو لا يدفع ضررا ولا يجلب نفها ولا يوجد أحد إذا ألمت بهم لما احتصن ببيت أو تعزز ببيت من بيوت العنكبوت فالله جل وعلا يقول لهؤلاء الكفار إن تلكم الأصنام التي تعبدونها والأوثان التي تتخذونها آلها من دون الله حالكم معها كحال العنكبوت مع بيتها فبيت العنكبوت لا يقيها من شيء أبدا كحالكم مع حال أصنامكم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ثم تأتي لو كانوا يعلمون لكن جاء بقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ليدل به على سفاهة أحلامهم وعلى ضلالة مذاهبهم وعلى أنهم ذهبوا مذهبا يدل على أن عقولهم لا تعي ولهذا قال الله جل وعلا بعدها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء اختلف النحويون فيما هذه لكن أرجح هذا العلم عند الله مختاره جمهورهم وهو أنها بمعنى النفي ما هنا نافية فيصبح يصبح المعنى إن الله يعلم أن هؤلاء القوم لا يدعون شيئا أبدا مع أنهم في واقع الحال يدعون لكن المراد أن الله جعل الموجود هنا كالمعدوم جعل الموجود كالمعدوم كل معدوم لما جعل الله الموجود كالمعدوم لأن هذا الموجود لا يتعلق به نفع البتة واي شيء لا يتعلق به به نفع البتة يصبح وجوده مثله يصبح وجوده مثل عدمه يصبح وجوده مثل عدم عدمه قال ربنا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها اي ما يفقهوها الا العالمون فمن فقه عن الله جل وعلا كلامه فهو العالم ومن لم يفقه عن اي جل وعلا مراده وكلامه فليس بعالم البتة إذن هذه الايات الثلاث من سورة العنكبوت تتحدث عن أجل قضية جاء بها القرآن وهي قضية توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ودعائه وحده سبحانه دون سواه ربنا تبارك وتعالى لما ضرب هذا المثل حتى يعيه العباد من يقرأ القرآن وقت نزوله ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة إلى أن يرفع القرآن ويطوى وشي الإسلام في آخر الزمان فقال جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما اتخذوا تلك الأصنام لو كانوا يعلمون أن حالهم مثل حال العنكبوت لما اتخذوا تلك الأصنام ولما تقربوا إليها ما معنى ولي؟ ولي يلي أمرك يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع وهذا لا يقدر عليه إلا الله قال ربنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومعنى وهو الولي الحميد أي أنه جل وعلا لا يضيع أولياء وكان العباس بن عبد المطلب إذا دعا يقول اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة فربنا جل وعلا هنا يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء وقال بعدها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما يجعل قلبك رقيقا أن تنظر في أحوال الصالحين في القرآن الذين لجأوا إلى ربهم فكشف الله كربتهم حتى لو قرأتها قراءة مسترسله لكن بد أن تقف عندها وتحيي بها في بعض الأحيان بعض ليلك تعجب زكريا من البشارة فقال له الملك قال كذلك الله نفعل ما يشاء وتعجبت مريم من أنها تحمل من غير زوج فقال لها الملك كذلك الله يخلق ما يشاء وتعجب إبراهيم وزوجته سارة من أن يأتيهم ولد على كبر فقالت لهم الملائكة قالت لسارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هؤلاء نفعهم صالحات كانت لهم قبل أن يدعوا قبل أن يدعوا فلما دعوا كتب الله جل وعلا لهم بصلاحهم وبرحمتهم قبل ومن بعد أن أغافهم ومنهم وأنت تتلو نبي الله يونس يوم أن لجأ إلى ربه يقول كما قال الله وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيِّ فَنَادَى في الظُّلُمَاتِ لا يرى فيها للظلمة ولا يسمع فيها لبعد القعب هذا لو كان يدعو مخلوقا لو كان يدعو مخلوقا فالمخلوق لا يسمع صوته ولا يرى لكنه كان يدعو من يسمع الأصوات وإن خفيت ويقضي الحاجات وإن عظمت ويجيب الدعوات وإن كثرت ويغفر الزلات وإن جلت وهذا كله لا يقدر عليه إلا الله قال ربنا فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهو كعبد ضعيف قدم أكثر ما يقدر عليه وهي كلمات يستجدي بها رحمة ربه ماذا كان له بعد ذلك رد الله إليه قوته وشاع ذكره واجتباه خالقه وآمن قومه وهي عطايا جليلة من رب جليل والله لما ذكره بيّن أن يونس قد مات لكن الذي أغاثه حي لا يموت قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم قال ربنا وكذلك ننجي المؤمنين وأعظم ما يمكن أن تدعو الله به بعد أن تسأل الله أن يرزقك الجنة وأن يجيرك من النار هو أن يغفر الله لك ذنوبك ما حمل على الكاهل شيء أعظم من ذنب يحمله بن أهدب وهذه الذنوب كتب الله أنها وزع ولا يمكن أن يذهبها إلا الخلاق العظيم قادر على أن يغفرها وإذا بلغنا عن عليه الصلاة والسلام أنه علم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخذنا بوصية رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الصديق أبي بكر وقلنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت أحيانا يعز المطلوب أو يتسلط المرهوب هنا يظهر حقيقة التعلق بالله فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لم يتحق وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لم يرفع من الذي يقدم على الدعاء من حسن ظنه بالله ما معنى حسن ظنه بالله ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف هذا لا يكفي حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر ثم تعلم أن الله يرحم لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحبك. لكنه لا يقدر على نصرتك لا يقدر على أن يرفع بلاءك فحصل الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء حتى يكون تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة هذا ما يقرأ في كتب ولا يدرس في كليات ولا يرطى في محاضرات هذا من القرآن أو كالذي مرع الهقية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك والشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الحظام كيف نشزها ثم نكسها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا مفتاح العبودية الأعظم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير إذا هذه هذا اليقين رصخ في القلب أي هذا من الخلق حتى تبالي به حتى تسأله حتى تقف عند بابه لا يوجد أحد إذا غلب على فنك بل ملئ قلبك يقينا أن الله وعد على كل شيء قدير وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء وعلى أن يتم النعمة وعلى أن يتفضل عليك لكن اقرأ ما من الله جل وعلا به على خلقه ألم يكن موسى عليه السلام حبيسا في قصر فرعون يقول عنه فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لا يكاد يعرف ماذا يقول هذا في, في من؟ في نظر فرعون لكنه عند الله وكان عند الله وجيه أخرجه الله من قصر فرعون ثم جعله راعي غنم لكنه وهو يرعى الغنم كان يعرف أن الله وعده واهب النعم رعاها عشر سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه ولا يعبد غير ربه ولا يسأل أحدا غير الله فلما أراد الله به فضل أخرجه الله من الصحراء من رأي الغنم من أرض مدين وساقه إلى أرض مصر على غير موعد عنده أي عند موسى ثم جئت على قدر يا موسى عند الله وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا وأين موسى يقول عليه الصلاة والسلام قبره عند الكثيب الأحمر مرت به وهو قائم يصدي في ليلة الإسرائي والمعراج أي أنه ميت في دار البرزخ لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح لحمده وكفى به بذنوب عباده الخبيرا والمقصود أن مثل هذه الآيات إذ تتلأت تقرأ ينبغي أن تجعل القلب يعي عن الله جل وعلا كلامه فيثبت راسخا في تقوى ربه تبارك وتعالى فعندما تخطو قدماك إلى المسجد أو تضع جبهتك في التراب تسجد لربك تعلم أنك تسجد لمن؟ يستحق العبادة وقد قلنا مرارا إن الأمر كالتالي الدعاء والعبادة هي الذروة في العبودين والخلق والرزق واليحياء والإماتة هي الذروة في الإنعام والألوهية فلما كانت هذه الأربع لا يقدر عليها إلا الله وجب أن الدعاء والعبادة لا تصرف إلا إلا تصرف إلا ولهذا قال الله جل وعلا محتجل على طفار قريش قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء إن كان أحد من شركائكم يخلق أو يرزق أو يحي أو يميت فاعبدوه لكن لا أحد يخلق أو يرزق أو يحي أو يميت إلا من إلا الله هذا ما يتعلق عظة بقول الله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون تبقى حقائق تاريخية تتعلق بالموضوع العنكبوت دويبة معروفة لا أظن أحدا يجهلها ولها أنها تصنع بيتا ينسج أحيانا ينصر الله جل وعلا بالضعيف من خلقه فالقوي فالقوي ضعيف إذا أراد الله أن لا ينفع والضعيف قوي إذا أراد الله أن, أن ينفع يقول بعض أهل التاريخ والسير والله أعلم إن هذا وقع أو لم يقع لكن ذكره مثلا الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق وذكره غير أن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أبوه زين العابدين المعروف وزين العابدين هذا سؤل كما قال أبو, حاتم أبو حازم المدني سؤل أين منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي يسأله يريد منه أن يقدح فيهما ولما سأله سأله عند القبر فقال رضي الله عنه منزلتهما في حياته كمنزلتهما الساعة في قبره منزلتهما في حياته كمنزلتهما الساعة في قبره فهما بجواره صلى الله عليه وسلم ابنه زيد قدر الله له أن يخرج زمن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف فيروى أنه قتل أي زيد هذا وقبل أن يقتل تبعته الفرق المعروف الآن بالزيدية وطلبت وطلب منه, منه بعض الفرق أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فقال معاذ الله أن أتبرأ من وزير جدي فرفضوه ثم قتل وصلب في أرض يقال لها الكناسة يقول أهل السير إنه صلب عريانا وأراد الخريفة به أن يخوف الناس فجاءت عن كبوت فنسجت على عورته بيتا حتى لا يرى الناس عورتها. قلت هذا خبر تاريخي ذكره الحافظ بن في تاريخ دمشق ولا يبعد لكن الذي يعنينا هنا أن الحافظ من الحافظ الله كلما أحسنت صلتك بربك في حياتك كفاك الله ما بعد وفاتك كفاك الله في قبرك وكفاك الله في ذريتك وكفاك الله يوم أن تخرج إلى أرض المحشر فالمعول عليه عظيم الصلة بالله وقد قلنا إن يعقوب عليه السلام لما كان في أرض فلسطين وخرجت العير من مصر تحمل قميص يوسف جاءت ريح الصدى تستأذن ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يصله البشر ولهذا قال الله ولما فصلت العير أي قبل أن تصر إني لأجد ريحة يوسف ما الذي جعل ريحة الصبا تستعذن ربها ما تعلمه من كرامة يعقوب على الله وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إنما هي الأعمال الصالحة والإيمان به قال ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء طفقنا الله واياكم جنان عدن وصلى الله على محمد والاه والحمد لله رب العالمين <تصفيق> لو القران على جبل لرايته خاشعا متخضعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم